ذٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا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 ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَافْرُغُوا مِنَ الْعَمْرُوضِ وَأَذِّنُوا لِلنَّاسِ بِالْعُمْرَةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ